ونحن في هذا اللقاء نقرأ من تفسير سورة البروج قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال أبو حيان جواب القسم في قوله تعالى والسماء ذات البروج قيل محذوف فقيل لتبعثن ونحوه وقيل مذكور فقيل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ونحوه وقيل قتل يعني هذه الآية وهذا نختاره وحذفت اللام أي لقتل وحسن حذفها كما حسن في قوله والشمس وضحاها ثم قال قد أفلح من زكاها أي لقد أفلح ويكون الجواب دليلاً على لعنة الله على من فعل ذلك وتنبيها لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم وإذا كان قتلا هي الجواب فهي جملة خبرية وإذا كان الجواب غيرها فهي جملة إنشائية دعاء عليهم وقرئ قتلا بالتشديد قرأها الحسن وقرأها الجمهور بالتخفيف انتهى والاخدود جمع خد وهو الشق في الارض طولا وقوله النار ذات الوقود الوقود بالضم وبالفتح والقراءة بالفتح كالسحور والوضوء فالوقود بالفتح ما توقد به كصبور والماء المتوضأ به والطعام المتسحر به وبالضم هو المصدر والفعل والوقود بالضم ما توقد به ذكره صاحب القاموس والنار ذات الوقود بدل من الأخدود وقيل في معناها عدة أقوال حتى قال أبو حيان كسلت عن نقلها ونقل الفخر الرازي ثلاثة منها والمشهور عند ابن كثير ما رواه أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبر سني وحضر أجلي فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر وكان بين الساحر والملك راهب فاتى الغلام الراهب فسمع من كلامه فأعجبه وكان إذا اتى الساحر ضربه وقال ما حبسك وإذا اتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر ضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة فظيعه قد حبست الناس فلا يستطيعون ان يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم وكان للملك جليس أعمى فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني فقال ما أنا اشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فامن فدع الله فشفاه ثم اتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك فقال ربي فقال أنا قال لا ربي وربك الله قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء فقال أما أنا فلا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل قال أنا قال لا قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه ايضا بالعذاب حتى دل على الراهب فأتي بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للاعمى ارجع عن دينك فابى فوضع المنشار في مفرقه ايضا وقال للغلام ارجع عن دينك فابى فبعث به مع نفر الى جبل كذا وكذا وقال اذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فدهده أجمعين وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله تعالى فبعث به نفرا إلى البحر في فرفور فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوهم وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذر وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني ففعل ووضع السهم في قوسه ورماه به في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر فقد والله وقع بك قد آمن الناس كلهم فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها قال فكانوا يتعادون ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي اصبري يا أماه فإنك على الحق وقد قيل إن الغلام دفن فوجد زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويده على صدغه كلما رفعت خرج الدم من جرحه وإذا تركت أعيدت على الجرح أيها المستمعون الكرام سوف نكمل حديث المؤلف حول هذه القصة الثابتة في الصحيح في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته